يسر موقع صوت الثلاث أن يقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان أنواع الاختلاف علما بأن هذه المادة هي الشرية الثالث من سلسلة بحث فقه الخلاف إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شر ومن سيئة عمالنا إنهم يهدي الله فلا ينظل له وما يضلل فلاها دي الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ثم أما بعد أنواع الاختلاف الواقع بين المسلمين أنا أذكر يعني نوع من أنواع التمهيد اللي يعتبر هو تلخيص لكل ما سيأتي صلى الله ابتداء في أمور إذا قلت يعني تنظر إلى قولين في أمر ما وتجد أنه يمكن أن تقول أن هذا صحيح وأن هذا صحيح ليس بين الأمرين تعرض بالك ان أنت لو قلت فلان قائم ما ينفعش تقول أنت تقول زيد قائم ما ينفعش تقول زيد جالس. ممكن واحد يقول زيد قائم واحد يقول زيد جالس كده الاثنين تعارضه ولا بد ان واحد منهم يكون مصيب في نفس الامر والاخر ايه مخطئ فاضح يبقى هنا ايه زيد قائم وزيد جالس بينهما ايه تضاد زيد قائم وزيد جالس بينهما تضاد زيد قائم وزيد واقف مثلا بينهما ايه تضرف خلاص يبقى ده مش اختلاف خالص تضرف ده مش ايه مش اختلاف زيد قائم وزيد يتكلم بينهما ايه اختلاف بس مش تضارب الحقيقه دي غير الحقيقه دي ولكن وارد ان زيد يبقى قائم ويتكلم في نفس الايه في نفس الوقت واضح يبقى هنا دي مسألة عقلية لأن البعض بيحاول يطردنا ولكن لا ما هو المانع نقول على زيد قائم وزيد جالس أن الجميع صحيح صصط هذا هذه صصط وموخالسة ومقارنة للإيه للعقول لا ده هنا في أشياء مترادفة زيد قائم وزيد واقف قاطع هنا الاثنين مترادفين يبقى فيش اختلاف قدر لا تنوع ولا تضاد ولا غير ناسي يقول زيد قائم وزيد جالس لا هنا الجملتين دول واحده صح والتانيه غلط أنه فيهم الصح وأنه الغلط ده موضوع تاني هل احنا الاثنين اللي بيقول زيد قائم واللي بيقول زيد جالس ينفع يتعايشوا مع بعض تعايش سلمي زي ما بيقولوا يعني ولا واحد يقول للتاني انت يعني تخرف ده مساله تانية برضه لكن ابتداء كمساله اوليه توصيف هذا الكلام ان هاتين الجملتين متعارضتين متضادتين اذا صح احداهما لم تصح الايه لكن أنا مثلا اقول الثلج ابيض الثلج أبيض، الثلج بارد دي صح دي صح لكن لو واحد يقول الثلج اسود يبقى متضاد مع الثلج أبيض طب مين فيهم الصح لا مثلا دي بسألة حسية معروفة نتكلها شافة السلج عاوياتها لكن ايه يبقى هنا دي القضية اولا لما يجي اراء معينة في قضية واحدة ممكن تكون القضية واحدة ولكن في تنوع في النظر اليها زي الثلج عين واحدة وجاز ان تصفها مرة بالبياض ومرة بالبروت والبياض غير البروت يبقى ايه ولكن لا يوجد منافع بين ان يكون الثلج ابيض وبين ان يكون الثلج ايه بل مثلا لو واحد قال العنب احمر والتاني قال العنب اكثر يبقى ايه مع ان هنا قال اللي في العنب دي قال ايه قال الجنس يعني ده بيقصر جنس العنب بانه احمر والتاني بيقف انه ايه الفرق الظاهر ان هنا اللي فيه تعارض لكن ممكن حله ان قال الجنس فيه مش كل جنس العنب ده جنس خاص من الايه من العنب وانه موجود منه احمر وموجود منه ايه اصفر وهكذا يبقى ابتداءا ما بيجي بنتعرض لاي قضيه بننظر الاراء المذكوره فيها هل اذا قلت أن أحد القولين صحيح لابد أن يكون الثاني خطأ بغض النظر عن تعيين من من الصواب وأي القولين الصواب وأي القولين خطأ لمسألة عقلية مجرد مسألة عقلية أنت ممكن تستبعد منها كل العوامل الأخرى زيد قائم وزيد جالس أنت لا شفت زيد ولا تعرف هو قائم ولا جالس لكن الآن بيجي لك واحد يقول زيد قائم والثاني يقول زيد جالس تقول ده تعرف تقول زيد طعب. لو اكتشفت ان ده بيتكلم على زمن وذا بيتكلم على زمن تقول اه يبقى ما فيش ايه بعد ما نضيف التوضيح ده ما بقاش ايه ما بقاش يبقى اذا النظر الاولي القول اللي انت بتقوله انت بتنظر الى قولين متعارضين ولا غير متعارضين اي هل يلزم من ان يكون احد القولين القوارب عقلا هل يلزم ان يكون الثاني خطا يبقى ده اختلاف مش دي نهايه المطاف الخطوه الاولى ان احنا بنصنف الخلاف في المساله تنوع ولا تضاد التنوع ان ممكن نقول ده صح وده صح بدون اي اشكال عقلي وده لا لو قلت ده صح يبقى غلط يعني من امثله التنوع المشهوره في النماذج الشرعيه ان عباده واحده تجيب اكثر من صفة التشهد يجيب اكثر من صيغه بعض ايات القران تقرا باكثر من قراءه لان انا لو قلت يعني يجي صحابي يقول سمعت النبي وسلم يقرا الايه هذه بالطريقه الفلانيه صحابي ثاني يقول لا سمعتوها كذا وارد يكون سمعها مره كده مرة بركب يقول سمعت في دعاء لاستفتاح كذا والتاني يقول سمعت كذا ما هو وارد يكون كلام قالها مرة كده وقالها مرة كده يبقى نقول ده صح وده ايه وده صح. يبقى ده النوع الاول اذا وجدنا قولين مختلفين يعني ولكن غير متعارضين يبقى ممكن يكونوا متردفين يبقى فيش اختلاف اصل فيبقى ادي مثال يقولوا فيها اختلاف لغ مثلا زي نقول زيدون قائم وزيدون واقف يبقى هنا المساله من اللفظ ده ايه ده الامر الثاني لا يبقى ان ممكن نقول ده صح وده صح يبقى كل ما صح منهم بدليله يصير صحيح دون ان يلزم هذا تعارض مع الاخر لو كان عشان تقول ده صح يبقى الثاني خطا ده اسمه اختلاف ايه تطابق اسمه اختلاف تطابق طيب اختلاف التطابق يأتي من ماذا؟ قد يأتي من خفاء الأدلة أو عدم علم أحد الأطراف بدليل عند الآخر أو يأتي من يعني إن لم يكن من هذه الأسباب فيأتي من البغي والكبر لعلنا في غير هذه المناسبة ضربنا هذا المثل اللطيف المثل العربي الذي يقول عنزه وإن طارت المثل دا له قصه ان رجلين عربيين في الصحراء شاهدوا كائن يتحرك من بعيد فقال احدهما هذه عنزه وقال الاخر بل طائر هنا خد بالك ده نموذج على خفاء الادله ما هو مش ممكن الكائن دا يكون عنز وطائر في نفس الوقت يبقى ده اختلاف في ايه تظبط سببه راجع لخفاء الادله هي ايه الادله حاسه البصر فتتكلم على كائن قدامك تشوفه تعرف دا خلقيته ايه لكن لما كان هذا الكائن بعيد ووارد يبقى فيه خداع في البصر انت مش شايف كويس فاشتبه الامر احدهما قال عنز والاخر قال طائر هذا نموذج لخلاف ضد سائغ. يعني معدس من الثاني حيقول للاخر ان هذا نوع من انواع المكابرة المكابره والمعانده للمعقول والمحسوس لانه هو ان كان في حس لكن حسه ضعيف وفي قدر كبير من الاستنتاج حصل لدى كل واحد منهم لانه هو شاف شيء بيتحرك وعمال يقرب الصوره ده قال عنه يعني معده تغيره والثاني قال طائر ممكن يكون طائر كبير أسود و... أو مثلا عنذ سوداء صغيرة الحجم متقارب الحركة على الأرض مش حيقدر يشوف الاربعه من الاثنين دلوقتي فإذا إلى هذه المرحلة احنا بنتكلم في خلاف ايه إيه؟ هذا الكائن طار يبقى إيه؟ حسن الخلاف جاءت البيانات لأن هنا إذا كان القضية هو عنده ولا طائر وبعد انطار فقال الذي يرى أنه هو طائر هنا جال دليل القاطع بالنسبة له قال له انظر أنها قد قال الآخر عنده وانطار يبقى ده هنا صار خلاف التباطي غير سائق ومعظم صور خلاف التباطي غير سائق ما هو إيه نبقى في الحاجات الاجتماعية قلنا من بعد ما جاءهم العلم بغيا يعني هو واحد لا أباه وأجداده بيقولوا كذا فيقول زيهم واحد قال قول في ما كان ملبس عليه ما كانش عنده أذلة وقال قول وبعدين لما عرف الادله كابر وعاند أن يرجع إلى الحق ويقول كثير جدا في أهل البدع يعني كثير من الناس لو كان في أول أمره وفق الى السنة لقال بها وعمل به ولكن وقع في البدع ابتلاءا وكان يظن ان هو الحق والى الان هو معذور يأتي من يدعو الى السنة سيطبق قاعدة عن ذن وانقار يبقى هنا قلنا إن يعني القضية ان الخلاف قد يكون تنوع وقد يكون تضاد التنوع اللغه من الناحيه العقليه يصح ان تقول هذا صحيح وهذا صحيح وهذا صحيح وده يكون في امور تؤدي باكثر من صيغه مكان تصله باكثر من طريق المثل المشهور كل الطرق تؤدي الى روما شيء واحد تصفه بصفه وتصفه بصفه مخالفه ولكنها غير مناقضه زي قلنا الثلج تقول عليه ابيض وتقول عليه بارد فدي صفه غير دي ولكن مش مناقضه لها يشتاق ممكن يبقى ابيض وبارد في نفس الوقت يبقى دي كلها ممكن تكون تعمل خلاف تنوع يبقى الحقيقة الجملتين مختلفتين ولكن يمكن أن تقول دي صحيحه صحيح هذه ومن ثم بتقيم كل قول بمصرابه إنه لو جاء عليه دليل يبقى, يبقى, يبقى تثبته معلهوش دليل خلاص ما تثبتوش لا لكن لا, لا يوجد اشكال إنك لو ده صحيح وده صحيح انك تثبت ده و ايه ده. ده خلاف الطلوب لا يبقى اذا قلنا صح لازم الثاني يكون خطا وده غالبا يكون في وصف الذات الواحده او الشيء الواحد يكون القولين بيتكلموا على شيء واحد ويا أحد القولين بيسند اليه امر والقول الثاني بيسند اليه امر مناقد له او مضاد له واضح ولذلك اي مساله شرعيه احنا بنقول إحنا ضمن في الفقه نقول الاحكام التكليفيه إلا في الاخر اي شيء يتصور ان المكلف يعمله هو من جنس افعال المكلفين بنقول عليه واجب يا مستحب يا مباح يا مكروه يا حرام اي مسألة تقول عليها قول يقول انها واجب وقول يقول انها مستحب صار ده خلاف ايه تضاد فديبقى ده الا لو قيدنا دي بحاله ودي بحال خلاص يبقى ايه لكن بقول لو اطلقت او بتكلم على نفس الحالة يبقى الشيء ما ينسعش يكون واجب ومستحب في آن واحد فضلاً بقى أنه يبقى واجب وإيه؟ وحرام أو يبقى واجب ومباح لا يبقى الشيء الواحد يسند اليه حكم واحد ممكن باختلاف الأحوال نقول في حالة كذا يجب في حالة كذا يستحب بس ما ينفعش نقول عن الشيء الواحد بنفس القيود انه مرة واجب ومرة إيه ومرة مستحب مثلا او حاجه طيب يبقى ده عموما يبقى لك الكلام زي ما ذكرنا كلام عقلي في الجمله يعني. ان احنا ما بيجلنا كلام بنزنوا الايه في تعارض بينه ولا لا يعني اما يكون في اختلاف ولكنه ليس بتعارض نسميه اختلاف تنوع اما يبقى متعارضين يبقى ده اختلاف تضاد ده اختلاف تضاد بعد كده لو هو اختلاف تنوع فراك فينا امره لانه اختلاف التنوع امره هين ده صح ده صح اذا كان اختلاف تضاد عموما آه يشرع السعي الى ازاله اسبابه يعني الاثنين اللي بيختلفوا من بعيد ولا واللطار لو الموضوع ده يهمهم يعني مثلا لو عنده حيروحوا يمسكوها مثلا تكون بتاعت حد يعني يبقى من المفيد لهما رغم انهم ما محدش عنده بينه يلزم الاخر بيها ولكن من المفيد لهما ان يعرفا يتناظرا كل واحد يبين الحيثيات التي دفعته الى ان يقول هذا يبقى الخلاف القضاء عموما يسرع الأرض باسباب إزالته ان إن كل واحد وصل لهذه القناعة بأدلة معينة ربما تكون خفية وربما تكون ظاهرة حتى لو خفية يبين وجه الدلاله منها ولماذا ما من الاله طيب نفس القضية قلنا الخلاف أمر قضري كوني ويجب السعي الى ازاله اسبابه وارد ان يحصل ناس بعد المناظره يطلوا الى راي واحد يسلم احدهما براي الاخر يبقى الخلاف والحمد رده. طيب لم يزل الخلاف وظل كل على رايه هنا طريق التعامل كل انسان مع الاخر. نقول له اذا كان الأمر الطريقه التي وصلت بها لقناعتك فيها نوع من الخفاء انت تقر به يبقى اعذر لصاحبك ولا تجرحه انت اثنين بيتراءوا الكائن دا من بعيد ده قال عنده ده الطائر محدش يقول للثاني انت لا تبصر محدش يقول للثاني انت توقع كاذب محدش يقول للثاني أنت تعاند ليه لان انت بنيت على قرائن وهو بنى على قرائن فاذا بعد ما عرفنا من اختلاف تضب وبعد السعي إلى أسباب إزالته سيظل موجودا فحينئذ يجب احتماله يبقى كل واحد ايه يحتمل الطرف الثاني وذي اللي ينطبق عليها قول القائل نتعاون فيما اتصافنا عليه ويعظر بعضنا بعضها من بعض اختلافنا فيه يبقى يعظر كل إنسان صاحبه لانه الظاهر من حاله انه غير معاني ونحن لم نؤمر أن ننقب عن قلوب العباد طيب لو كان المسألة فيها بينة وانت بينت البينة التي عندك والتاني مصر يبقى ده اختلاف طراب ايه غير فيها اغواية بعد ذلك إذا القول في حد ذاته تقول لا القول ده فيه بينة على خلافك هذه واحدة والامر الثاني ان انت هذا المخالف اذا بينت له هذه البينة فاثر فيضحق يعني ما يضحقه من وصف ومن هجز وغير هذا على حسب المسألة يبقى ده التطور العام في المسألة من في الصناعية أيضاً إما الأقوال المختلفة في المسألة الواحدة قد يكون هناك اختلاف تنوع من نماذج تعدد صور العبادة الواحدة قد يكون اختلاف طباب كالأمر الواحد يوصف بالإباحة في قول وبالحرمة في قول يوصف بالوجوب في قول وحتى بالاستحباب في قول آخر كل هذا يكون خلاف تضاد وينظر بعد ذلك باختلاف العضل سنقسمه اذا كان في المساله بينات فيكون اختلاف هذا اختلاف طلاب غير سائق وان كان في المسألة لا يوجد بينات فهذا اختلاف طلاب سائق اختلاف التنوع يجب استثماره نوع تنوع دائما التنوع في نوع من السعة سواء تنوع صور العبادات أو كما سنذكر من أمثلة تنوع القدرات والمواهب كل هذا يبقى التنوع يجب استثماره اختلاف التضاب السائغ يجب احتماله يعني نحاول نسعى لازالته وإذا عجزنا يحتمل بعضنا بعض ويعذر بعضنا بعض واختلاف التضاب السائغ يجب انكاره اختلاف التضاب راير السائر يجب إيه؟ يجب إنكاره لمخالفته للبينة ده تصور عام عن المسألة يعني إن شاء الله في المرات القادمة نعطي كل نوع من هذا حظه من التعريف والأنثلة سبحانه <تصفيق> الله بحمدك أشهد الله